الموقع الرسمي ل ف ض ي ل ة الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم لكم هذه الماده ة والصلاة ورحمة والصلاة بسم وصحبه وبركاته رب والسلام على رسول السلام والسلام سيد والحمد ومن عليكم مفضل الحمد العالمين الله الله والاه الله لله على وعلى آله وصحبه لله على المرسلين ح ص وعلى آله أ ومن تبعهم باحسان إ ل ى يوم الدين قال المصنف رحمه الله باب الرجل يوضئ صاحبه عن المغيره بن شعبه رضي الله عنه انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وانه ذهب لحاجه له وان مغيره جعل يصب الماء عليه وهو يتوبا فغسل وجهه ويديه ومسح ب ر أ س ه ومسح على الخفين الحمد لله و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسول الله وعلى آ ل ه وصحبه ومن و ل ا ه باب الرجل يوضئ صاحبه أ ي يعينه ويساعد ويساعده ويخدمه على الوضوء وقول البخاري باب الرجل يوضئ صاحبه يعني الجواز يعني جوازه ان يوضئ الرجل صاحبه هذا معنى الباب عن ا ل م غ ي ر ة ابن ش ع ب ة و ا ل م غ ي ر ة ابن ش ع ب ة هو أ ب و عيسى كنيته كان يكنى ب أ ب ي عيسى أ ب و عيسى ا ل م غ ي ر ة ابن ش ع ب ة ابن أ ب ي عامر و شهد ب ي ع ة الرضوان تحت ا ل ش ج ر ة هذا من م ن ا ق به ولا يدخل النار من ب ا ي ع تحت ا ل ش ج ر ة كما قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ف ا ل م غ ي ر ة من الذين ب ا ي ع و ا تحت ا ل ش ج ر ة شهد ب ي ع ة الرضوان و ذهبت عينه عينيه معركة في ي إحدى م ر ا ل وذهبت ك و إ ح د ى عينيه في م ع ر ك ة اليرموك من مناقبه أ ن ه كان آ خ ر الناس مسا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أ و ت ي بن سلم وقبر صلى الله عليه وسلم و أ ن ز ل ه علي والعباس قال فطرحت خاتم خاتمي في القبر ثم قلت لعلي ابا الحسن خاتمي وقال قبل أ ن يهيلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم التراب فقال له انزل وخذه قال فنزلت و أ خ ذ ت الخاتم ة ووضعت يدي على كفن النبي ومسحت عليه ل أ ك و ن آ خ ر م ن مس النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام من أ ص ح ا ب ه هذا ا ل م غ ي ر ة بن ش ع ب ة ا بن أ ب ي عامر رضي الله عنه ومن الواضح جدا أ ن ا ل م غ ي ر ة كان ممن يخدمون رسول الله صلى الله عليه وسلم والدليل على هذا هذه القصه أ ن ه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر لم يحدد هذا السفر ولكن ا ل ع ب ر ة بما سوف يقال وانه ذهب ل ح ا ج ة له والراجح عند شراح الحديث يلا ن ب د أ بعد ذلك نتحدث عن الفوائد, فقط. نبدأ نحدث عن الفوائد. طيب ا ل ح ا ج ة ا ل م ع ن ي ة هنا عند شراح الحديث الخروج للخلاء وقضاء ا ل ح ا ج ة وذلك ب ق ر ي ن ة أ ن ه جعل يصب الماء عليه ل أ ن ه من عادته عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ن ه ما خرج ل ل خ ل ا ء إ ل ا إ ل ا و ت و ض أ صلى الله عليه وسلم طيب إ ذ ا ا ل ف ا ئ د ة ا ل أ و ل ى ماذا قلنا نعم قوله و أ ن ه صلى الله عليه وسلم ذهب ل ح ا ج ة له أ ن ه خرج لقضاء شنو لقضاء حاجته ب ق ر ي ن ة ب ق ر ي ن ة أ ن ه ت و ض أ ل أ ن ه كان يتوضا بعد بعد قضاء الحاجه وأن ذ ا كان حاجة الله نبي في سفر فأي عليه صلى وهذا ل في سفر يعني في سفر في الطريق هل يمكن من باب ا ل أ د ب في ت س م ي ة الخروج لهذا يسمى لحاجته وهذا من باب ا ل أ د ب والشرع يكني دائما في مثل هذه المسائل فلما تغشاها إ ذ ا لامستم النساء أ و جاء أ ح د منكم من البول أ و الغائط هن لباس لكم و أ ن ت م لباس لهن وهكذا فهذه المسائل يكنى عنها وهذا من باب شنو ا ل ت أ د ب ا ل ف ا ئ د ة ا ل ث ا ن ي ة قلنا أ ن قول البخاري باب الرجل الرجل يوضئ صاحبه يريد بذلك جواز ذلك الجواز طيب الفائده ة الثالثة و ي مهمة ا ل ف ا ا ئ د ة ل ث ا ل ث ة وهي م ه م ة ورد في ك ف ي ركز معي ل أ ن ه إ ذ ا فهمتها بعد ذلك إ ن شاء الله مصيغه لك الذي ورد في جميع الوضوء الذي مر الاغتراف اغتراف المتوضي الماء فحتى لا يظن أ ن هذه هي ا ل ص و ر ة ا ل و ح ي د ة في الوضوء أ ض ا ف البخاري بهذا الحديث ك أ ن ه يود أ ن يقول جواز ص ب الماء يعني لان ي س ب ل ض ر ر و ي أ يغترف الماء لأن كل ا ل أ ح ا د ي ث التي مرت علينا كانت اغتراف حديث عثمان حديث عبد الله بن زيد حديث ابن عباس كل أ ن رسله كان ي خ ت ر ف وحتى استدللنا بأن هنا ذ ا جواز فيه ش و ا اليد الإناء ل لا في في ي شنو وأنه صوره مستعملا ر ج د ي د ة وهي ص و ر ة شنو ص و ر ة قال وأن مغيغة جعل يصب الماء عليه وهذه أ ن مغيغة و ه ف ا ئ د ة م ه م ة ف إ ذ ا يجوز في الوضوء الاعتراف ويجوز الصب يعني يمكن ع ن ي ي أ ن تدخل يدك و ا ل آ ن الميسور للناس هو الصب لماذا ل أ ن ه م يتعاملون عبر ا ل ح ن ف ي ة ولذلك ا ل ح ن ف ي ة تصبه ويتلقى الماء ف إ ذ ا الصب جائز ولا ما جائز, جائز. من أ ي ن عرفنا أ ن الصب جائز و أ ن ا ل ا خ ت ر ا ف ليست هي ا ل ص و ر ة ا ل و ح ي د ة من حديث ا ل م غ ي ر ة وهذا من الفوائد المهمه ة ذ ه فائدة طيب كيف نقول هذا الكلام نريد أ ن نصيغه ص ي ا غ ة تكتب طيب يلا ا س م ع وفي نقول الحديث جواز صب الماء للوضوء حتى لا يظن أ ن ا ل ص و ر ة ا ل و ح ي د ة ل أ خ ذ الماء الاغتراف عرفتوا اذا قلنا شنو ي ا ل ل واحد يعيد الكلام فيه جواز أ ي و ه انا اود ان اقول هذا الكلام و ح د ة و ح د ة ل أ ن ه معنا نساء أ ي ض ا يتابعنا ويكتبون طيب فيه جواز صب الماء حت حتى لا يظن أ ن ا ل ص و ر ة ا ل و ح ي د ة في أ خ ذ الماء الاغتراف لأن ا ل أ ح ا د ي ث ا ل س ا ب ق ة السابقة كلها تقول ب أ ن ه كان ا خ ت ر ا ف ا ف أ و ر د هذا باعتبار أ ن هذا ص و ر ة ج د ي د ة وفيه ص و ر ة ج د ي د ة من الصور طيب وفيه جواز فائده ة أخرى وفي ذ ا الحديث من الفوائد شوف سبحان الله يا من شوف إ خ و ا الأحاديث ن فعلا تحتاج إ ل ى فقه وخاصه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ل أ ن ه كلام وحي في ا ل ن ه ا ي ة وما ينطق عن الهوى إ ن ه إ ل ا وحي يوحى يحتاج إ ل ى فقه أ ن ت ترى حديث صغير جدا في كلماته وقليل في عباراته ولكن تجد فيه فوائد ع ظ ي م ة جدا شوف من الفوائد جوازه إحضار الماء ا غير ل من م ت ويعد ض ي ن يمكن أن ي ي ع الماء غير ا ل م ت و ض ي يعد أن له الماء بدليل أ ن ا ل م غ ي ر ة أ ع د أعدى الماء لمن للرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ف إ ذ ا هذه الفائده و ا أي الماء شنو؟ ت ض ي ي وهذا ح ص ل البيوت كثيرا في البيوت وقال يا ولد ائت لعمك ب إ ن ا ء ليتوضا وصبله لكن م ب ا ش ر ة الوضوء لا بد أ ن تكون من ا ل م ت و ض ع وهذه ا ل ف ا ئ د ة ياتي ا ل بعدها ا ل ف ا ئ د ة ا ل خ ا م س ة يجوز أ ن يصب لك غيرك ويجوز أ ن ي ح ض ر لك الماء غيرك لكن لا يجوز أ ن تباشر الوضوء إ ل ا بنفسك و أ م ا جواز ت و ض ئ ة الغير ف إ ن م ا هذا يكون عند العجز يعني مثلا والدك كبير لا يستطيع ان يتوضا هو أ ن تشنو توضئه وتمسح له وتصب له ما في حرك في هذه شنو ا ل م س أ لكن ة ل الاولى قلنا م ب ا ش ر ة شنو يعني هذا م ب المتوضئ ش ر ة ا لنفسه الوضوء لنفسه لا يجوز إ ل ا لشنو إ ل الا ح ج ة ضرورة إلا لحاجة أو إ ل ا ل ح ا ج ة أ و شم أو ض ر و ر ة طيب بقي من الحديث هو ي ت و ض أ فغسل وجهه و ك أ ن ه ذكر هنا ا ل أ ش ي ا ء ا ل أ س ا س ي ة وترك ا ل ب ق ي ة الكلام ل ف ط ن ة السامع هذا ا ل م غ ي ر ي ويديه ومسح ب ر أ س ه ومسح على الخفين. المسح الخفين عنده باب كامل سوف نتحدث عن احكامه لما ي أ ت ي ن ا لحديثه عن لما يأتينا, لما يأتينا بحديثه الكامل فضل رضي إخلاء الحديث الذي القرآن الحدث الله باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره. عن ابن عباشر بعده بعد وغيره عن عنهما أ ن ه بات ل ي ل ة عند م ي م و ن ة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها وهي خالته قال فاضطجعت على عرض ا ل و س ا د ة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم و أ ه ل ه في طولها فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتصف الليل أ و قبله بقليل أ و بعده بقليل ثم استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده ثم ق ر أ العشر ا ل آ ي ا ت الخواتيم من س و ر ة آ ل عمران ثم قام إ ل ى شن م ع ل ق ة ف ت و ب أ منها ف أ ح س ن وضوءه ثم قام ليصلي قال فقمت فصنعت مثل ما صنع ثم ذهبت فقمت إ ل ى جنبه فوضع يده اليمنى على ر أ س ي و أ خ ذ ب أ ذ ن ي اليمنى يفتلها فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أ و ت ر ثم, ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح وقد تقدم هذا الحديث وفي كل منهما ما ليس في الاخر آ خ ر نبدأ ب ل ل ل ك ا ا م أ ي وقد تقدم هذا الحديث وفي تقدم فقهه الحديث الحديثين إسنادهما اختلف منهما ما من يجمع هذا أنه إذا الآخر البخاري الصحيح كل ليس في في الصحيح أنه يجمع بين الحديثين إذا اختلف إ ذ اذا, إذا, إذا, إذا, إذا اتحد إسنادهما أحكامهما. إذا اتفق إ س ن ا د ه م ا يجمع بينهما ويفرق بين الحديث الواحد إ ذ ا كثرت أ ح ك ا م ه واتحد إ س ن ا د ه ما معنى هذا ا ا ل ل ك من هذا م فقه البخاري عجيب ا ل إ ن س ا ن من الصعب جدا إ ذ ان ع د ه فقه ا ا ل ب خ ر يقال ي حديث البخاري ثم يجده ولذلك امتاز مسلم ا بحسن ن ا ل ج ج ا البخاري تلميذ ب ح الترتيب يعني يمكن ان تجد الحديث في مسلم ب س ه و ل ة لكن البخاري يقطع ع ل ى ح د ي ث و ي ج م ع ع ل ى ح د ي ث يعني مثلا اذا, في اذا يوجد حديثان اسناد الحديثين واحد والحديثان مختلفان لكن الاستاذ واحد يعني حديث ابن عباس هذا اسناده متفق لكن لكنه احاديث م خ ت ل ف ة يجمعهما في حديث واحد يورد الاسناد ويورد الحديثين تحت ه ذ الاسناد ا باعتبار أ ن ا ل أ ح ك ا م ا ل و ا ر د ة فيه ش ن و و ا ح د ة و إ ذ ا كان هنالك حديث واحد أحكامه ك ث يبوب ر ة يقطع الحديث ي و ي أ ت ي بالشاهد الذي يخصه من الحديث ويورده ويورد ق ط ع من الحديث باب ويورد في آخر قطع من الحديث في باب آ خ ر وهكذا على حسب ما ا ج ت م ل من احكام م ت ف ر ق ة وهذا معنى الكلام وقد تقدم هذا الحديث وفي كل منهما ما ليس في شنو في ا ل آ خ ر فالحديث اتفق إ ث ن ا د ه لكن أ ح ك احكامه م ه شنو اختلفت أ شنو اختلفت طيب نبدا الفوائد ب ت ر ج م ة الباب باب قراءه ا ل ق ر آ ن بعد الحدث وغيره طيب أ و ل شيء أ و ل ف ا ئ د ة اكتب هذه ا ل ف ا ئ د ة ت ر ج م البخاري هذه ا ل ت ر ج م ة ل أ ن من الفقهاء من منع ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن للجنوبي ولمن ولم ليس متوضي ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن الجنوبي للجنوبي ولمن و ليس, ولم ليس متوضي وهذا باب عظيم وكبير جدا من أ ب و ا ب النقاش الفقهي والخلاف الفقهي العلمي بين الفقهاء هل يجوز للمحدث أ ن ي ق ر أ ا ل ق ر آ ن يجوز ولا لا يجوز يجوز يجوز بهذا الحديث أ ق و ا ل الفقهاء ك ا ل آ ت ي عند ا ل ش ا ف ع ي ة يجوز وعند ا ل م ا ل ك ي ة لا يجوز لكن يقال أ خ ذ ا ل م ا ل ك ي ة ب ا ل أ و ل ى و أ خ ذ ه م ب ا ل أ و ل ى لا يمنع غيره ل أ ن النبي سلم عليه أ ح د وكان قد توضأ وقد خرج إ ل ى الخلاء ولم ي ت و ض أ فتيمم على جدار ل أ ج ل أ ن يرد السلام قال إ ن ي خشيت أ ن أ ذ ك ر الله ولست طاهرا فهذا للاستحباب وما فعله هنا لبيان الجواز عرفت مستحب أ ن ت ق ر أ ا ل ق ر آ ن وأنت لكنك إ ذ ا ق ر أ ت ه و أ ن ت لست ب م ت و ض ي لم ت أ ت ي ذنبا ولم ترتكب إ ث م ا ما هذا سوف ن أ ت ي ه يا إ خ و ا ن فرق بين ق ر ا ء ة القران ومس المصحف فرق بين قراءه القران ج ا ئ ز ة شوف الترجمه ة ا د ق ي ق ة ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن بعد الحدث وغيره ما هذا الكلام وغيره الحدث عرفناه وغيره نعم النوم النوم غيره غير الحدث او ل ح د ث احتمال اخر يراد بالحدث الاصغر لانه لم يغتسل هنا وغيره الحق الجنابه ب ب الحق د ث الأصغر ل يعني ح الحدث ا ل أ ك ب ر بقوله ا الأصغر ل ح د ث ب غيره م ن س ب أي ك ل م ة ه ن ا ع ن د ه ا معنى عرفتم فإذا ق ل ن نحاول أن ن ا ل م ل الموضوع م نجمع ا وأن أ ط ر ف ه الفائدة الأولى ق ل ن ا أيها ع ب د ا ل ل ه ي ا ا ا ل ل س م ع ل الله, يا عليك. الله فيه قال ترجم البخاري هذه الترجمة ي يحفظ سيباري فيك ك هذه ترجم ل أ ن بعض الفقهاء قد منع مثل المالكيه واحدى الروايتين عن ا ل إ م ا م أ ح م د والراجح أ ن ه يجوز للمحدث والحدث هنا واضح ما كان لان ابن عباس رقد معه وقال فقام النبي وتوضا ولم, ولم ي ق ت س ل فدل على أ ن ه اشنو فيجوز ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن لغير ا ل م ت و ض ي هل يمكن أ ن نقول يجوز ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن باللسان للجنب يجوز أ و لا يجوز ما الذي, ما الذي يمنع م اذا ا ل ي يمنع إ ذ كان, بغي... كان غير ا ل م ت و ض ي يجوزه ل ما الذي يمنع الجنب ولذلك أ و ر د البغوي في ص ر ح ا ل س ن ة أ ن ع ا ئ س ة رضي الله عنها سئلت عن الجنب و ي ق ر أ ا ل ق ر آ ن قالت أ و ل ي س في جوفه أوليس و في ف ج هو ه و جنب و ثم حديث مسلم إن المؤمن لا ينجس ان ل م م ؤ ل المؤمن ينجس لا ينجس فيجوز ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن وسبحان الله وفرق ابن ت ي م ي ة اختار ابن ت ي م ي ة جواز ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن للجنب تيمية وعدم جواز مس المصحف للجنب و قال مع أ ن ه لم يرد عندي حديث صحيح تطمئن إ ل ي ه النفس خالي من ا ل إ ش ك ا ل والاحتمال بمنع الجنب غير أ ن ي أ م ي ل إ ل ى كراهه ذلك و ا ح ب ذ أ ن لا يمسه حتى مس المصحف لأن الحديث الواحد العمدة في هذا الباب حديث عمر بن عمر بن ولا يمس القرآن إلا طاهر هذا الحديث الوحيد الصحيح بن حذن هذا طاهر هذا حديث في يمس عمر وهذا مرسل غير أ ن مخارجه ك ث ي ر ة ولذلك حسن الحديث ولو أ ن الحديث صح ف إ ن طاهر محتمل لفظ محتمل كيف لفظ محتمل ط انما الكفر المشركون نجسوا فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا ولذلك هو محتمل لذلك جزم ا ب ن حزم وجزم ا ل أ ل ب ا ن ي ب أ ن الجنب و ي ق ر أ ا ل ق ر آ ن و أ ن ا ل ح ا ئ ض ت ق ر أ ا ل ق ر آ ن وتمس المصحف ولكن كما قال شيخ الاسلام ت ي م ي ة هذه الفتوى في النفس منها شيء ل ي ه قال أ ق ل شيء لا بد من تعظيم جناب ا ل ق ر آ ن ذلك وما يعظم شعائر الله ف إ ن ه ا من تقوى القلوب نعم يا اخي نعم أ ن نفسه لم يكن يمنعه شيء من ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن إ ل ا الجنابه الحديث في سنن أ ب ي داود ومضعف ل تلك ل والجنب برضو في سنن أبي داوت ض في أبي سنن ي وإن صح فنقول وليس شنو وليس من وليس من من صح الاستحباب باب باب بابي وليس من باب الوجوب المهم ا ل ف ا ئ د ة ا ل أ و ل ى ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن بعد الحدث وغيره أ ر ا د بذلك الوضوء الحدث هو النوم والحدث الاصغر و ل ل ح د ث ا أ وغيره ربما أ ر ا د الحق ش ن الجناب أ و النوم وكلاهما محتمل نعم لا يمسه إ ل ا ا ل م ت خ ر و ن واضح جدا أ ا ل ا ي ة في اللوح المحفوظ ويكون المطهرون هنا ا ل م ل ا ئ ك ة ا ل ت ر ا م و إ ن صح فهو من ا ل أ ل ف ا ظ التي تسمى عند ا ل أ ص و ل ي ي ن بالمشترك اللفظي المشترك اللفظي لفظ يحتمل أ ك ث ر من معنى المطهرون يحتمل ا ل ط ه ا ر ة المعنويه ة إلا المؤمنون التي هي ا ل ط ه ا ر ة من الشرك أ ل م يقول إ ن م ا المشركون نجسوا طيب ف إ ذ ا هذه ا ل ف ا ئ د ة ا ل أ و ل ى ي ا ل ل من ي ق ر أ علي ا ل ف ا ئ د ة ا ل أ و ل ى ت ق ر أ يا عبد الله ي ا ل ل طيب ي ق ر أ ارفع صوتك ترجمه البخاري هذه ا ل ت ر ج م ة ل أ ن بعض الفقهاء منع ذلك فكان البخاري يود أ ن يرد عليهم بهذا الحديث ط ي ب أ ي ن الشاهد وذي ا ل ف ا ئ د ة ا ل ث ا ن ي ة أ ي ن الشاهد على هذه ا ل ت ر ج م ة أ ن النبي سلم قام من النوم فمسح عن عينه وقبل أ ن يتوضا ق ر أ العشر ا ل آ ي ا ت الخواتيم من س و ر ة آ ل عمران ثم قام إ ل ى ش ن د معناها قبل أ ن يتوضا قراه فدل على أ ن ه قراه أ و وهو شنو هو غير, غير شنو م ت و هذا الشاهد طيب يستفاد من الحديث ف ا ت ج ع ت على عرض ا ل و س ا د ة واضطجع رسول الله صلى الله عليه و سلم و أ ه ل ه في طولها يستفاد من هذا الضيق الذي كان فيه رسول الله صلى الله عليه و سلم ضيق العيش و ما كان فيه سبحان الله سبحان الله رسول ا ل أ م ة و إ م ا م الدنيا و خليل الله عز و جل ينام هو و أ ه ل ه ولا يجدون موضعا ينام عليه الغلام إ ل ا أ ن ينام الغلام عرض على ر ض ا ع عرض ا ل و س ا د ة ويرقد النبي و أ ه ل ه على طولها هذا فيه يستفاد من هذا ما كان فيه ن ب س ل من م ضيق الحال وضيق العيش صلى الله عليه وسلم فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتصف الليل أ و قبله بقليل أ و بعده بقليل وهذا المقطع يستفاد منه ورع ابن عباس ودقته ما أ ر ا د أ ن ي ج ذ ب لعله يكون فيه خطا فلذلك أ ع ط ى م س ا ح ة لنفسه سبحان الله والله سبحانه ا ل ل والله الصحابه فيه, فيه فقه عظيم يستفاد من هذا قلنا اشمئ ورع ابن عباس ودقته قال حتى انتصف الليل وحتى لا ي ج ذ ب قال أ و قبله بقليل قبل بقليل او ل الليل بقليل أ بعده بقليل وسبحان الله ما انه بقليل غير أ ن ه أ و ر د هذه ا ل أ ل ف ا ظ والعبارات ليخرج نفسه من الجذب فهذا من ورعه رضي الله تعالى عنه قال ثم استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس ا ل يمسح النوم عن وجه بيده يا سلام هذا شيء شيء عجيب يمسح النوم عن وجهه وفي هذا, أنه كسائل البشر عليه الصلاة والسلام في هذا اثبات لبشريه ة ع ل ي انه ل ل والسلام ص ا ة أ ي ع ت ر ي من النوم ما يعتريه ويذهب النعاس عن نفسه و ي ن ص ح عن عينه حتى يستيقظ وينتبه عليه العشر عمران الصلاة والسلام قال ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران وفي وسنية هذا استحباب سورة ثم من قرأ أ ن ت ق ر أ لمن قام من نومه و لا ما س ن ة سنة سنة ولا ما سنة فيها س ن ي ة واستحباب من قام من نومه أ ن ي ق ر أ هذه ا ل آ ي ا ت ثم قام إ ل ى شن والشن قلنا شنو ا ل ق ر ب ة التي من الجلد م ع ل ق ة ف ت و ض أ منها ف أ ح س ن وضوءه وهذا من ابن عباس و لا شك أ ن الله قد أ ح س ن وضوءه لكن كيف ت و ض ع من الشن غرفا ام صبا كله محتمل كله, كله محتمل ثم قام ليصلي قال فقمت فصنعت مثل ما صنع وفي هذا فضيله لمن لابن عباس و م ن ق ب ة له وانه طفل صغير يقتدي برسول الله ل ويفعل مثله ثم ذهبت فقمت الى جنبه فوضع يده اليمنى على ر أ س ي و أ خ ذ ب أ ذ ن اليمنى يفتلها وفي هذا ف ا ئ د ة جواز ا ل ح ر ك ة اليسيره ة الصلاة بتجربة الصلاة في في أثناء لأن الأسلو أحرم كان ابن ن الإحرام عباس ودخل قد وقف ب ج هو و ا ق في و ف أ ث ن ا ء الصلاه ة مد د ي ووضعها وفتله جواز وأنها عباس عنه النعاس ليدهب فيه ابن الحركة اليسيرة في أذن ذلك عنه فيه الحركة اليسيرة وأنها لا و أ ن ه ا لا تبطل ا ل ص ل ا ة أ ي و ه نعم يشمل الفرض والنفل كله ل أ ح ا د ي ث أ خ ر ى ك ث ي ر ة منها ا ل ص ل ا ة عليه الصلاه والسلام ب أ ص ح ا ب ه وحمله ل أ م ا م ه بنت زينب كان يضعها إذا سجد ويرفعها معه إ ذ ا قام هو يصلي هذا في الفرض والنفل طيب, آه آه طيب. فصلى ركعتين, ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ست مرات يعني كم ر ك ع ة اثنى عشر شنو ر ك ع ة ثم اوتر ف ك أ ن ه صلى من الليل شنو ث ل ا ث ة عشر ر ك ع ة ثلاثة عشر ركعة وفي هذا جمع بينه وبين حديث ع ا ئ ش ة أ ن ه ما زاد على على أ ح د عشر ر ك ع ة لا في رمضان وغيره و إ ن م ا يقال في حديث ع ا ئ ش ة ا ل أ غ ل ب من سنته وفي هذا الحديث ا ل ز ي ا د ة عند وجود النشاط ا ل ز ي ا د ة أ ح ي ا ن ا و ا ل أ غ ل ب شنو الاحدى عشر شنو ر ك ع ة وهذا فيه ف ا ئ د ة ثم أ و ت ر أ ي أ و ت ر بشنو ب ر ك ع ة واحده ة و و, و, و, و وهذا يدل على أ ن للوتر صور للوتر صور كثيره منها أ ن يوتر ب ر ق ع ة و ا ح د ة ومنها أ ن يوتر بثلاث رقعات مفصوله ة رقعة يعني يصلي الرقعتين ويصلي وسلье ا ويبتأ ويمتهي ويسلم يصلِ منها الرقعة ثلاثة كانت ويصلّي ويسلم رقعتين وأنّ خَمْثاً سردا بتسليمه وتشهد واحد هذا ص و ر ة من صور الوتر ي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يصلي خمس ركعات مع بعض يعني كان يصلي ث م ا ن ي ة ركعتين ركعتين ركعتين ركعتين, ركعتين أ ر ب ع ة و ه ذ هذه ا كم كم、ثمانية. ثم يصلي خمسا سردا لا يجلس إ ل ا عند ا ل خ ا م س ت س ل م ومن صور الوتر ي أ ن يصلي سبعا ركعتين ركعتين ركعتين, ركعتين وفي ا ل س ا د س ة يجلس يتشهد و لا يسلم ثم يقوم ل ل س ا ب ع ة و ي أ ت ي ب ا ل س ا ب ع ة ثم يسلم فيصلي سبع ركعات بتشهدين و تسليمه شنو و ا ح د ة هذا ايضا كان من شنو من هديه عليه ا ل ص ل ا ة و السلام في الوتر قال ثم خرج أيوة ثم اضطجع حتى جاء المؤذن و في هذا رد على من قال ا ل ث ل ا ث ة عشر ر ك ع ة إ ن م ا معها س ن ة الفجر حتى يجمع بين حديث ع ا ئ ش ة ا ل أ و ل ما زاد على, شنو؟ على احد عشره ركعه لكن يرد عليهم ب أ ن ه بعد ركعتين ركعتين ثم أ و ت ى كلها بثم قال ثم ا ت ج ع حتى جاء المؤذن فقام فصلنا ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلنا الصبح ب أ ص ح ا ب ه وفي هذا س ن ة الاضطجاع بعد الوتر وقبل أ ذ ا ن الفجر والواضح أ ن ه لم يعيد الوضوء لماذا ل أ ن ه لم يكن نائما إ ن م ا كان مطيعا ولم يغمض عينيه عليه الصلاه والسلام أ ر ب ط الموضوع من ا ل أ و ل استحباب يا ل ح ن نعم ا س س ن ة الفجر في البيت صحيح استحباب س ن ة الفجر في البيت وكان مسند يصلي س ن ة الفجر في البيت ويذهب إ ل ى المسجد و ص ل ي تحيه المسجد ثم يضطجع حتى تقام ا ل ص ل ا ة على شقه ا ل أ ي م ن اضطجاعا خفيفا أ ي ض ا هذا من ا ل س ن ة نعم باب مسح الراس كله عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه قال له رجل أ ت س ت ط ي ع أ ن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ي ت و ض أ قال نعم فدعا بماء ف أ ف ر غ على يديه ثم غسلها مرتين ثم ت م ض م ب واستنشق ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين مرتين إ ل ى المرفقين ثم مسح ر أ س ه بيديه ف أ ق ب ل بهما و أ ج ب ر ب د أ بمقدم ر أ س ه حتى ذهب بهما إ ل ى قفاه ثم ردهما إ ل ى المكان الذي ب د أ منه ثم غسل رجليه عبد الله بن زيد هو عبد الله بن زيد ا بن ث ع ل ب ا بن عبد ربه وقد ترجمنا له أ ن ه هو رضي الله تعالى عنه هو الذي راى الاذان ا ل ف ا ئ د ة ا ل أ و ل ى باب مسح ا ل ر أ س كله ل الله ه إخوان والله ا ل إ م ا م البخاري فقيه أ ص ل ما في ذلك الشيء وسبحان الله يا إ خ و ا ن قليل أ ن يجمع الانسان إ ن س بين الحديث、والفقه. يعني قد يشتغل ن والفقه ا ل قد إ بين ا ل ح د ث ص ع ع ة ت ض ي ف الحديث وتصيحا ولكن إذا أولد إليه الحديث لا يستطيع أن معانيه يستطيع يستخرج أن والفقه على、أحكامه. عرفت ومن ا من ا يتعامل مع النصوص النصوص يستطيع مع أن إ ذ ا وردت يعني أ ن ت إ ذ ا أ ت ي ت اليه بالنص يستطيع ان يفصل هذا النص ويستطيع أ ن يشرحه ويستخرج منه ا ل أ ح ك ا م وكذا لكن لا يحفظ النصوص والذين يجمعون بين الفنين يعني موفقون منهم ا ل إ م ا م مالك بن أ ن س إ م ا م دار ا ل ه ج ر ة صاحب المذهب المالك المشهور كان محدثا وكان ش ن و فقيها ومنهم أ ح م د المحمبل الشيباني الامام إ م أحمد ل إ احمد م أ إ ل ى أ ن ه م ح د ث ا ل ك ت ب المسند ومالك كتب شنو الموطا الموطا شنو ح احاديث وروايات لكنهم يحسنون التعامل مع هذه ش ن و مع هذه النصوص وكذلك、بقيته. العلماء بقية عندهم جميعهم أ ب و ح ن ي ف ة و ا ل ش ا ف ع كلهم عندهم هذا الفقه غ ي ر ي قال كان مالك و أ ح م د يفوقون ا ل ب ق ي ة بحفظهم زائد فقههم الحفظ مع شنون؟ مع الفقه ومنهم البخاري ف ق ه البخاري فقيه حتى يعني في هذا يحكى أ ن ا ل إ م ا م أ ح م د جلس م ج م و ع ة من أ ه ل الحديث من المحدثين فيهم يحيى بن معين شيخ البخاري وعلي ا بن المديني هو من شيوخ البخاري و إ س ح ا ق ا بن ر ا ح و ي ه هو من شيوخ البخاري و أ ح م د بن محمد الشيباني و أ ح م د بن محمد تعاصر مع البخاري المناسبه ة الإمام أحمد والإمام البخاري تعاصر والتقياء أحمد قد ع فجلسوا يتناقلون حديثا ف أ و ر د يحيى للحديث طريقا س ن ت من, من عظم في حفظهم ف أ و ر د إ س ح ا ق حديثا نفس الحديث ب إ س ن ا د آ خ ر لا يعرفه أ ح د و أ ت ى ع ل د م ن ا ل م د ي ن ة ب إ س ن ا د آ خ ر فلما سئل ا ل إ م ا م أ ح م د قال الحديث ثبت قالوا نعم قال ما فقهه قال إ س ح ا ق فسكتنا جميعا فلم يتكلم إ ل ا أ ح م د فالبخاري ه ذ ا الفقه عظيم باب مسح ا ل ر أ س كله لماذا ترجم هذه الترجمة؟ لان م ذ هذه ا الترجمة ترجم ل أ من الفقهاء ومن هم ا ل أ ح ن ا ف ب ا ل ت ح د ي د نعم أيوة قالوا يجوز أ ن يمسح جزء من ا ل ر أ س و إ ذ ا مسحت والجزء حددوه بالثلث ا إذا ل ل ث ث مسحت الثلث وتعتبر قد نسحت على الرأس قد فرد عليهم البخاري بقوله شنو باب مسح ا ل ر أ س شنو كله معناها من هذه ا ل ت ر ج م ة نستفيد الفائدة الأولى, يلا الفائده الاولى نستفيد من هذه ا ل ت ر ج م ة أ ن ه لا يجزئ في مسح الراس أ س إ ل م ح الا ر أ س كله ل يجزئ في مسح الراس أ س إ ل م ح الرأس شنو؟ كله ما هي ح ج ة ا ل أ ح ن ا ف اكتب قالوا في قوله برؤوسكم الباء ل ل ط ب ع ي ض و أ ق ل البعض الثلث الباء ل ل ط ب ع ي ض فانصحوا بشنو برؤوسكم الباء لشنو الباء ز ا ئ د ة ل ل ط ب ع ي ض هذا شنو هذا دليلهم والرد عليهم أ ن الباء ل ل إ ل ص ا ق وليست ل ل ط ب ع ي ض ل ل إ ل ص ا ق ي عن ي شنو برؤوسكم يعني أ ل ص ق و ا شنو ا ل م س ح ة ب ا ل ر أ س كله برؤوسكم واضح واستدل ا ل أ ح ن ا ف ب ص و ر ة فعلها انه س م كان يمسح المسح على ا ل ر أ س له ثلاثه صورة ذ ه البائلة الثانية، الثلاثة ل صور ا ل ص و ر ة ا ل أ و ل ى أ ن يمسح على ر أ س ه كله من اوله الى اخره ثم يرجع ل العمامة ى ان يمسح على شنو ا ل ع م ا م ة أ ي ض ا عرفته طيب ا ل ص و ر ة ا ل ث ا ل ث ة أ ن يمسح على ن ا ص ي ة شعره و أ ن يتم الباقي على ا ل ع م ا م ة هذه أيضا في ا ل س ن ة وردت إ ذ ن أ ي و ة السنة ورد في السنة شنو؟ ث ل ا ث ة صور لمسح شنو؟ ا ل ر أ س ا ل ص و ر ة ا ل أ و ل ى مسح ا ل ر أ س كله الثانيه المصفعه كلها ا ل ث ا ل ث ة أ ن يمسح على جزء من ن ا ص ي ة ا ل ر أ س والباقي شنو ا ل ع م ا م ة ا ل أ ح ن ا ف قالوا هذا يدل على ا ل ط ب ع ي ض وقال لا إ ن م ا مسح على ا ل ر أ س كله بدليل أ ن ه جزء من ا ل ر أ س والباقي شنو لو مسح على ن ا ص ي ة ا ل ر أ س فقط م ع لكن ش ل مسح على ن ا ص ي ة ا ل ر أ س و أ ت م الباقي ش ن و ب ا ل ع م ا م ة واضح ونقول هذه ص و ر ة وتلك ص و ر ة من أ ر ا د أ ن يمسح على ر أ س ي بدون ع م ا م ة لا يجزئه إ ل الا شنو إ شنو إ ل ا أ ن يمسح ا ل ر أ س كله أ م ا إ ذ ا كان ذ ل ك ع م ا م ة فصورتان ة ي ة إ م اما أن ي س ح على ل ع م ان م وإما ة أ يمسح على ا ل ن ا ص ي ة في م ق د م ة ا ل ر أ س ثم يتم على شنو على ب ق ي ة ا ل ع م ا م ة أيوة نعم ا ل م ر أ ة تمسه على خمارها ما في ذلك في, في, في سؤال هنا تقول هل يمكن أ ن ترضع ا ل م ر أ ة طفلها وهي على ج ن ا ب ة ما الذي يمنع بل حديث أ ب و ه ر ي ر ة يرد ع ن ي على ذلك فعلا بعض الناس يتحرك جدا من ا ل ج ن ا ب ة والدليل أ ن أ ب ا ه ر ي ر ة كان قد أ ج ن ب بعد الفجر صلى الفجر ثم أ ج ن ب ودخل السوق فلقي ابن سلم في السوق قال فخنست منه يعني اختفى من اختفى المسلم ف ل ورح قال ي ص ل يا ابا أ هريره ة قد رأيتك في السوق رأيتك أين في ذ ب ت ق ان ل خ س ت كنت منك لأني ن ج ب المؤمن ق ا يا هريرة أبا ا إن ل لا ينجس إن ا ل ما ؤ م ن ل لا يتحرج ن يعني ج س ما ما ي ا ل إ ن س ا ن أ ن يمارس حياته كلها وهو شنوب هو جنوب ما في ذلك حرج ولا ب أ س م ا عليش خلينا ه خ ل نمشي في, في هذا الحديث طيب في الحديثه ي الرجوع ا ما ف ر د الرجوع ليس ي ف ر د نعم فجنوا ي ل ا ل ا ف كيف ن س ح و ن ج ن و وضوء باطل ما لكن قد يعدروا عند الله ل أ ن ه م أ خ ذ و ا ب ر أ ي فقهي و ب ر أ ي إ م ا م لكن لا يلزم من هذا اعتقادنا نحن ص ح ة صحة, صحة وضوئهم هو قد يعتقد ص ح ة وضوئه لكن انا لا اعتقد صحته هذا الوضوء عرفتك ايها الاخ الكريم داي اللي حان داي اللي حان البالي طبعيد. طيب قلنا ردينا وقلنا البالي شنو؟ البالي فيه لكن شنو؟ شنو؟ شنو؟ ن فيه طبعيد طيب ع للصاق من أيوة طيب جميل م أدلتهم م ادله أنا أ ا ذكرت ل ة من أ د ل م حديث المسح ي على ن ا ص ي ة ا ل ر أ س و ا ل ع م ا م ة ويقال هذه ص و ر ة غير الصوره التي نتكلم عنها نحن نتكلم عن رأس بغيري ع م ا م ة ي ج ز ئ ولا يزئ ج يعني هذا موضع حديثنا ا ل أ م ر الثاني قولهم أ ن الباء ل ل ط ب ع ي ض نقول أ ن الباء لاسمو صحيح أ ي و ه صحيح ربع الراس صحيح, صحيح. طيب لكن هذا يعني البخاري يرد على هذا بهذا ب ه ذ التبويب ا طيب قال ا ل ف ا ئ د ة الاولى قلنا شنو ا ق ر أ علي ق ر ا ء ة فقط ا ل ف ا ئ د ة الاولى ايوه يا عبد الله لا يجزي المسح الا على ا ل ر أ س كله اتنين ورد في السنه ان لمسح الراس ثلاثه صور ذكرناها اما الراس كله واما العمامه كلها واما عمامه ترفع ف ي ن س ح على الناصيه وعلى بقيه العمامه طيب الفائده الرابعه الثالثه بان البال الطبيعي ايوه وقلنا ان البال شنو للالصاق قوله قول رجل لعبد الله بن زيد أ ت س ت ط ي ع أ ن تريني كيف كان رسولنا يتوضا هذا يستفاد منه فائده عظيمه جدا يستفاد منه فائد عظيم وهي جواز م ل ا ط ف ة الطالب لشيخه جواز ملاطفه الطالب لشيخه و أ ن هذا لا يخرج من ا ل أ د ب لو أ ن طالبا لاطف شيخه هل تستطيع المرء أ ن تمسح على ا ل ع م ا م ة كما تفضلتم ق ل ن ا نعم و ه ذ ا التبويب ي ع نعم ي في كثير من الكتب من المسح السنة ا ل ا والخمار طيب قلنا م ة جنوب طيب فيه جواز ه م ل ا ط ف ة الطالب شنو لشيخه وهذا ق ا د ل ه هل تستطيع أ ن تريني ملاطفا إ ي ا ه طيب قال فدعا بماء ف أ ف ر غ على يديه ثم غسل مرتين الظاهر هنا ت أ ك ي د ما ذهبنا إ ل ي ه أ ن ه يجوز المخالف بين أ ع ض ا ء الوضوء في ا ل ع د د فقد غسل النبي يديه مرتين وغسل شنو ب ق ي ة ا ل أ ع ض ا ء شنو ث ل ا ث ة طيب ثم مسح ر أ س ه بيديه وهذا فيه أ ن مسح ا ل ر أ س لا يكون بيد و ا ح د ة إ ن م ا يكون اجنو باليدين ف أ ق ب ل بهما و أ د ب ر ب د أ ب م ق د م ة ر أ س ه إ ل ى قفاه تدليلا لما ذهب إ ل ي ه في الترجمه هو اجنو هذا معناه اراد معنى معنى ان يو... هذا ال... هذه النقطه ة آه... ترد ا ل م م ترد شنو؟ ترد المبهم طيب عايشة طيب بدأ هنا خمارها خمارها منه أن كانت شنو؟ سؤال قال أن عايشة كانت على مقدمة الرأس يا ما تمسح على ذلك صح ذلك مع خمارها. صح ذلك مع شنو؟ مع خمارها. طيب. إلى المكان اللذب... الذي مع مع مقدمة مع صحة صح صح شنو؟ ثم غسل شنو؟ قال ثم غسل رجليه واضح هذه الفوائد هذه الفوائد واضحه、المواضحة. اذن ض ح ة إ الزمن يعني ليس معنا ن أ ت ي إ ن شاء الله بعد العشاء ا س ت ع م ا ل فضل وضوء الناس و ب ق ي ة أ ب و ا ب الصحيح نعم مسح ا ل ر أ س كيف يكون الواضح في حديث عبد الله بن غير قال أ ن ه بدا أ م ع ن هذه ا بدأ ه ف ي ه فائده بشنو من ا ل أ م ا م يعني لم ي ب د أ ب أ ي مكان وانتهى بشنو بقفاه نعم في ا ل م ر أ ة كيف تمسح ا ل م ر أ ة ر أ س ه ا كيف تمسح ا ل م ر أ ة ر أ س ه ا الظاهر هو اختيار الشيخ ا ل ع ث م ي ن أ ن ا ل م ر أ ة تمسح ا ل ر أ س وليس بالضروره أ ن تتبع الشعر ل أ ن ه لا يدخل في ا ل ر أ س إ ن م ا يدخل في شنو في الشعر عرفت نعم نعم سؤال مهم سؤال جدا قال الشخص مسح على ا ل ع م ا م ة ثم نزع ا ل ع م ا م ة وصلى الظاهر أ ن ه لا يجزي ولكن عند فقهاء دعني أ ذ ك ر ه م كنت أ ق ر أ هذه ا ل م س أ ل ة في بعض كتب الفقه لعل هذا يجزي اختيار ابنتين ي ت ي م اختيار أ ن ه يجي لكن الصواب أن ه ذ ان ش و أن هذا لا يجي ن ع من أين أخذ الوجوب م أ ي ن أ خ ذ الوجوب ا ل م د ا و م ة أ ن لم الله و س يغسل لم يمسح على جزء من ر أ س ه حياته كلها وضوئه عرفتها؟ يعني ما في صورة أخرى في ما طيب أيوا يا أخي شيخ ا ل إ س ل ا م ت ي م ي ة ا ل أ ي م ن ا ل أ ر ب ع يرون أ ن من مسح على خفه ثم نزع ا ل خ ف ة ف إ ن الوضوء بطل لكن ابن ت ي م ي ة لا يرى أ ن المسح على الخفين يبطل الا ب ا ل ج ل ا ب فقط حتى المده لا يبطل الوضوء عرفته طيب المسعى ا ل خ ف ي ن والخمار ب ا ل ن س ب ة ل ل ن ف ا ء جائز ونعلم أ ن خلع الخفين ينقض الوضوء فهل نزع الخمار ينقض الوضوء أ ي ض ا على قول ا ل أ ئ م ة ا ل أ ر ب ع ة ينقض وعلى قول بيتين يشنو لا ينقض أ ن أ ك م ل قول ابن عباس ا ل م ت ط ج ع ه حتى أ ث ر المؤذن ي ك و ن هذا ا ل ف س ل م أ ن ه كان ينام صليل ق م ثم ينام سلوسو وان المؤذن أ د ن الفجر و أ ن ه لما قام فصل ركعتين خفتين هما ركعتا الفجر الا يحتمل ثم ا ت ج ع حتى أ ن يكون هذا فعل س ل م نعم هو فعل نبي لم نقل أ ن هذا فعل ابن عباس أ ص ل ا هو فعل من قلنا هذا فعل من و أ ن هذا من ا ل س ن ة ا ل س ن ة ليس س ن ة ابن عباس في وجود النبي صلى الله عليه و سلم